بكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم تسرون إليه بالمواد وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلمتم وما يفعله من قم فقد ضل سواه السبيل اي افقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطون اليكم ايديهم ويبسطون بالسوء ودوا لو تكفر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 يعبدون من دون الله كفرنا بكم, بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا طول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لا لك وما أملك لك من الله من شيء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 العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فين الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم وتقسطوا اليهم ان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 ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن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 ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور